بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على مباحه القسم والنشوز فقلنا إ ن القسم ي خ ص بالزوجات ف إ ذ ا بات عند بعض نسوته ت ز م ه أ ن يبيت عند من بقي منهن ويجوز له أ ن يعرض عنهن جميعا و إ ذ ا كانت له و ا ح د ة فيجوز أ ن يعرض عنها وقلنا إ ن ه يستحب له الا يعطل زوجاته عن المبيت عندهن حتى ي ع ط م ه ن وقلنا إ ن القسم تستحقه كل ا م ر أ ة من نسائه ولو كانت م ر ي ض ة أ و كان بها عيب من العيوب الخلقيه ك ا ل ر س ق ا ء والقرناء وغير ذلك كما تستحقه النفساء و ا ل ح ا ئ ض ل أ ن القسم ليس من أ ج ل الوط و إ ن م ا هو حق ل ل ز و ج ة إلا الناشدة فإنها الناشدة لا تستحق القسم تستحق ثم قلنا إ ن الزوج ة إ م ا أ ن ينفرد بمسكن و إ م ا أ ن يسكن مع نسائه بمسكن واحد ف إ ذ ا لم ينفرد بمسكن ب أ ن كان يبيت عند كل و ا ح د ة يوما ليس له مسكن مستقل يدور عليهن ويبيت عند كل و ا ح د ة نوبتها و أ م ا إ ن انفرد ب أ ن كان له مسكن مستقل ف ا ل ف ض ل أ ن يمضي إ ل ي ه ن ويحق له أ ن يدعوهن إ ل ى مسكنه ولا يجوز له أ ن يمايز بينهن ب أ ن يدعو إ ح د ا ه ن ويترك ا ل أ خ ر ى ب أ ن يمضي إ ل ي ه ا إ ل ا إ ذ ا كانت التي ذهب إ ل ي ه ا قريبه منه في ا ل ت ك ن أ و كان يخاف عليها ويحرم أ ن يقيم بمسكن واحد ويدعوهن إ ل ي ه كما يحرم أ ن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا ثم تكلمنا على برضاهما ثم ك ي فاذا ي ة ل فقلنا إما أن يجعل الليل أطلا يجعل م إما أن أن وإما النهار إ أطلا كان عمله في النهار فإن الليل أصلاً عنده الليل أطل وكان أ م ا إذا كان عمله في الاصل ل ل ي فإن ل ن ه ا ر أ عنده والليل تابع في إ ذ ا كان عمله ف الليل ن وكان ه ا ر عنده ف ا ل ل ي ودخل إ ل ى إ ح د ى نسائه في نوبتها ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يدخل على ا ل ز و ج ة الاخرى ليلا إ ل ا لضروره وذكرنا أ ن و ا ع ا ل ض ر و ر ة وقلنا إ ذ ا دخل على ا ل ز و ج ة ا ل أ خ ر ى ليلا في ن و ب ة ا ل أ و ل ى إ م ا أ ن يطيل ا ل م ك ت ة و إ م ا أ ن لا يطيل وهذا إ ذ ا دخل من أ ج ل ا ل ض ر و ر ة ف إ ن لم يطل ا ل م ك ت ة فلا شيء عليه ولكنه ان أ ط ا ل ا ل م ك ت ة وجب عليه القضاء ل ل ز و ج ة التي أ خ ذ من نوبتها وهذا كله إ ذ ا كان الليل أ ص ل ا عنده او كان الليل ن ه ا ر ص ا لا عنده فرق ب ن كان ه م ا فاذا ل ل ي اصلا عنده, عنده و اراد في النهار ان يدخل على بعض زوجاته ل ح ا ج ة فان هذا جائز له و لكنه لا يطيل ا ل م ك ت ودخوله اما ان يكون ل ح ا ج ة او لغير ح ا ج ة فاذا دخل ل ح ا ج ة فانه لا يقضي واما ان دخل لغير ح ا ج ة و مكث مكثا طويلا فانه يقضي على التفصيل الذي ذكرناه في هذا الموضوع وقلن ان إ أ ق ل هو بالقسم ل ي ل ة والنهار تابع لها ويجوز أ ن يقسم ثلاثا ثلاثا ولا يزيد على ا ل ث ل ا ث و إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ب د أ ف إ ن ه يجب أ ن يقرع بين نسائه اذا إ تزوجهن د ف ع ة و ا ح د ة ف إ ن ه يقرع بينهن ل ي ب د أ ب و ا ح د ة منهن واما اذا كان متزوجا ثم تزوج ثانيه فانه بعد ان يبيت عند الجديده الأيام المخصصة لها وقلنا ه فإنه يرجع إلى زوجته عندها ي للثيب يرجع ويبدأ السبع والثلاث الأولى النوبة للذكر إلى و من ب ا ل ن س ب ة ل ل ث ي ب إ م ا أ ن يبيت عندها ثلاث ليال ولا يقضي ل ب ق ي ة نسائه واما ه ذ حقها و إ أ ن يسبع لها ولكنه يقضي ل ب ق ي ة نسائه و أ م ا إ ذ اذا سافر إ سافرت ا ل م ر أ ة فاذا إ م أن تسافر ب إ ن ه و إ م أن ت سافرت بغير ر إذنه فإذا ف ا س بغير إ ذ ن ه فهي ن ا ش ز ة وبناء على ذلك يسقط حقها في القسم و أ م ا إ ذ ا سافرت ب إ ذ ن ه فاما إ م أن تسافر لغرضه و إ أ ن تسافر لغرضها فلا إ ن سافرت غ ر فلا يقضي لها ولا تكون ن ا ش ز ة و أ م ا إ ذ ا سافرت ب إ ذ ن ه لغرضه ف إ ن ه يجب عليه ان يقضي لها في هذه الحاله ة وأما إذا سافر و اما أ ن يكون سفره سفر انتقال و إ م ا أ ن يكون سفره سفرا مؤقتا ف إ ذ ا كان سفره سفر ن ق ل ة ف إ ن ه يجب عليه ان يصطحب جميع زوجاته ولا يجوز له أ ن ي أ خ ذ بعضهن ويترك بعضهن ا ل آ خ ر و أ م ا إ ذ ا كان السفر سفرا مؤقتا س ف ر ا ل ت ج ا ر ة أ و ما شابه ا ل ت ج ا ر ة ف إ ن ه يجوز له أ ن يصطحب بعض زوجاته معه في هذا السفر ويكون اصطحابه لبعض نسائه بالقرعه فمن خرجت قرعتها اصطحبها معه واما بالنسبه للايام التي يبيتها معها أ ث ن ا ء السفر هذه لا يقضيها ل ب ق ي ة النساء ل أ ن السفر فيه مشقه ة المرأة المشقة الراحة والطمئنة بقية وتحمل والرخاء و التي خرجت قرعتها المشقة يعزل الراحة والطمأنينة والرخاء الذي تمتع يعزل الذي به ن س وهي وان استفادت من نومه معها أ ث ن ا ء السفر إ ل ا أ ن هذا ي ق ا ب ل المشقه و أ م ا إ ذ ا وصل إ ل ى مقصده ف إ م ا أ ن ينوي عدم ا ل إ ق ا م ة ب أ ن يقضي حاجته ويرجع ب أ ن يقوم يوما أ و يومين وهذا كله يعتبر سفرا و إ م ا أ ن ينوي ا ل إ ق ا م ة التي تقطع القصر ة في الصلاه وتمنع الجمعه وتوجب الصيام فهذا في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يقضي ل ب ق ي ة نسائه الليالي التي يبيتها مع زوجته التي خرجت قرعتها ل أ ن ه ا في ح ا ل ة إ ق ا م ة لا يوجد عندها تعب ولا نصب وبناء على ذلك تستوي مع ب ق ي ة زوجاته فيجب عليه أ ن يقضي لهن الليالي التي ينامها مع زوجته بعد نيته إ ق ا م ة أ و بعد إ ق ا م ت ه الفعليه وقلنا إنه يجوز أن سهب ليلتها لضرتها لان القسم حق ل ل ز و ج ة حق ل ل م ر أ ة فيجوز لها أ ن تسقط حقها كما أ ن ه ا يجوز لها بعد إ س ق ا ط ه ا له أ ن تطالب به ثانيه ف إ ذ ا أ س ق ط ت حقها هل يلزم الزوجه ان يسقط النوم عندها أ ل ا ل ا يلزمه هذا هي اسقطت حقها من حقها هذا ولكن ليس لها أ ن تفرض على زوجها القبول والرضا ل أ ن الزوج له حق في المبيت عندها كما أ ن لها حقا في مطالبته بالقسم ف إ ذ ا هي أ س ق ط ت حقها ليس لها أ ن تفرض عليه اسقاط حقه وبناء على ذلك لو أ س ق ط ت ا ل م ر أ ة ح ق ه ا من المبيت ب أ ن وهبت نوبتها لضرتها لا يجب على الزوج القبول إ ن شاء رضي بهذا و إ ن شاء هذا فان رضي الزوج بهذا رضي منها ب أ ن تسقط حقها فهي إ م ا أ ن تهب نوبتها ل م ر أ ة م ع ي ن ة و إ م ا أ ن تهب نوبتها لجميع نسائه فيما لو كان عنده أ ك ث ر من امراه أ ة و إ م أ ن ت ب ح ق ه ا له ثلاثة ا ح ت م ا ل ان ت ف إ و ه ب ت حقها أو وهبت نوبتها له م معينة ر أ ة ن ف إ يبيت المعينة التي وهبتها نوبتها عند المرأة يبيت عندها ليلتيهما ف إ ذ ا كانت ن و ب ة ا ل و ا ه ب ة ي وكانت م السبت و ن و ب ة الموهوب لها يوم الاثنين ف إ ن ه يبيت عند الموهوب لها يوم السبت ويوم الاثنين ولا يبيت عندها ليلتين متتابعتين ل أ ن ه لو بات عندها ليلتين متتابعين ولكن ما بين ا ليلتين ل نوب ة ا م ر أ ة أ خ ر ى فلو بات عندها ليلتين متتابعتين يكون قد اخر نوبه المراه التي توسطت بين النوبتين اخرها عن نوبتها وهذا فيه ضرر وبناء على ذلك لا يجوز له ان يواليا ه بين الليله إ ل ا اذا كانتا متواليتين بأن ا ل أ م ر الطبيعي يوالي بين النوبتين و أ م ا إ ذ ا كانت النوبتان متفرقتين فلا يجوز ل و أ ن ي و ا ل ي بينهما بما في ذلك من ا ل إ ض ر ا ر بحق ا ل م ر أ ة التي توسطت نوبتها ما بين النوبتين هذا إ ذ ا وهبت نوبتها ل م ر أ ة م ع ي ن ة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهب ت ل س و د ة نوبتها ل ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وذلك أ ن س و د ة رضي الله عنها كبرت سنها وخشيت من قبيل خ ش ي ة النساء أ ن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و خشيت أ م ر ا اخر ولكن نصوصها خشيت أ ن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أ ر ج ح من ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى وهي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ا د ص ل ا ق ه لكبر سنها ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص لم ا ل يتزوجها بكرا ولم يتزوجها ص غ ي ر ة و إ ن م ا تزوجها ك ب ي ر ة ولمصلحتها لا لمصلحته صلى الله عليه وسلم فهي خ ش ي ة أ ن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ر ا د ت أ ن تتحبب اليه فوهبت نوبتها ل ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ويجوز ل ل م ر أ ة أ ن تتحبب الى زوجها كما أ ن ه يندب يجوز يندب للزوج أ ن يتحبب إ ل ى زوجته بما يرضيها ويسرها فهي أ ر ا د ت أ ن تتحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن تسترضيه فيما يسر ه فوهبت نوبتها للسيده ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها فكان يبيت عند السيده عائشه في نوبه السيده سوده رضي الله تعالى عنهما جميعا وأما إذا وهبت نوبتها لجميع ن س ا ئ ه وهبت ا ل ن و ب ة للنساء ف ه ف يجب عليه أ ن ي ع د ل ه بين الجميع بدلا من أ ن يكون القسم على أ ر ب ع ه يصير القسم على ثلاثه او يصير القسم على ث ن ت ي ن و أ م ا إ ذ ا وهبت نوبتها له قال فهو بالخيار إ ن شاء أ ع ط ا ه ا ل ا م ر أ ة م ع ي ن ة و إ ن شاء سوى بين الجميع هذا مختصر ما يتعلق بالقسم بين الزوجات في ح ا ل ة ط ا ع ة ا ل م ر أ ة وفي ح ا ل ة نشوزها وقلنا إ ن ح ا ل ة النشوز تسقط النفقه ق وتسقط س م ا ل ولكن مباعث ا ل ن ف ق ة ستاتي معنا بالتفصيل في المستقبل والمبحث الذي ب د أ ن ا به مبحث القسم والنشوز ولكن ما هي أ ح ك ا م النشوز إ ذ ا نشزت ا ل م ر أ ة أ و خشي زوجها نشوزها فما هي أ ح ك ا م النشوز والفصل الذي معنا يتكلم ع ل ى أ ح ك ا م النشوز ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة والنشوز إ ن م ا ي ن ش أ غالبا بسبب التعدي من أ ح د الزوجين فقد يكون النشوز من ا ل م ر أ ة وقد يكون النشوز من الرجل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 وليس النشوز دائما من ا ل م ر أ ة كما هو مفهوم للعامه فالنشوز يكون بسبب سوء التفاهم إ م ا بسبب ا ل م ر أ ة و إ م ا بسبب الرجل وقد ي ن ش أ من الطرفين معا ولذلك كان لا بد من مباحث النشوز كيف تعالج ح ا ل ة النشوز في ا ل إ س ل ا م وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالنشوذ المرأة من فقال ظهرت أ م ا ر ا ت نشوزها إ ذ ا ر أ ى الرجل ع ل ا م ة من علامات النشوز عند ا ل م ر أ ة ما نشدت فعلا لكن ظهرت أ م ا ر ا ت النشوز ب أ ن ر أ ى منها إ ع ر ا ض ا عنه أ و راها ع ا ب س ة م ق ط ب ة بعد أ ن كانت ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة أ و صارت تتكلم معه بكلام خشن بعد أ ن كانت تتكلم معه بكلام لين و أ م ا ر ا ت النشوز ك ث ي ر ة لا ضابط لها والرجل يعرف من زوجته رضاها كما يعرف غضبها ويعرف إ ق ب ا ل ه ا كما يعرف إ د ب ا ر ه ا و إ ع ر ا ض ه ا ف إ ذ ا ر أ ى منها ما يدل على نشوزها و إ ع ر ا ض ه ا وجب عليه أ ن يعالج ا ل أ م ر بالطرق التي أ ج ا ز ه ا له الشارع و أ و ل أ م ر يجب عليه أ ن يسلكه هو الوعظ ب ق و ل الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن ف إ ن ه يعظها بلا ا ت ر غ ي ب و ل ت ر هجر ي يعظها ب بلا ه ما يهجرها ويعظها بلا ضرب لا يضربها هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى ف إ ن استجابت فقد تحقق المطلوب و إ ن لم تستجب عند ذلك ي ل ج أ إ ل ى ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي وضعها له الشارع فالوعظ يكون بالترغيب والترهيب فيذكر لها ما رواه البخاري ومسلم ب ا لترهيبها ن س ب ة ل ل ل ت ر ي ب ه من عقاب الله يذكر النبي عليه فيما البخاري زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وأما بالنسبة للترغيب يقول لها ما رواه الترمذي إذا الملائكة رواه المرأة آجرة فراش رواه لها قول صلى الله وسلم ومسلم لعنتها بالنسبة لها سلمة زوجها باتت وأما ما عن تصبح حتى أم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي م م ر أ ة باتت وزوجها راض عنها دخلت ا ل ج ن ة والترهيب والترغيب لا يختصان بهذين الحديثين و إ ن م ا يرغبها و ي ر ه ب ه ا بهذين الحديثين و ب أ م ث ا ل ه م ا وبكل ما تقع به ا ل م ص ل ح ة فيذكر لها ما يرقق قلبها ويذكر لها في نفس الوقت ما يترتب على نشوزها واعراضها من نتائج قد تضر بها وتضر به وتضر بمصلحه الاسره ولا مانع أ ن يستميل قلبها في أ ي و س ي ل ة من الوسائل فنحن ا ل آ ن نريد ا ل إ ص ل ا ح وهو يريد ا ل إ ص ل ا ح وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يصل إ ل ى ا ل غ ا ي ة في أ ي و س ي ل ة من الوسائل المشروعه ة ادفع بالتي ي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم هذا كل ه ا ل ا خشيه نشوزها ظهرت الامارات ولكنها لم تنشوز بعد فان تحقق النشوز نشزت فعلا رفضت اوامره و ا ب ط ا ع ت ه وامتنعت عن النوم معه في الفراش وامتنعت من ان يقترب منها منعته من نفسها تحقق النشوز إ ل ا أ ن ه لم يتكرر النشوز اما أ ن يقع منها أ و ل م ر ة و إ م ا أ ن يكون قد تكرر منها ف إ ذ ا وقع النشوز منها أ و ل م ر ة وعظها وهجرها فعظوهن و ه ج ر و ه ن في المضاجع في والهجر ع ه وهجرها ا في م ض ج ع و ا ل له أ ث ر كبير في ح ي ا ة ا ل م ر أ ة وكل رجل متزوج يعرف ما هو ا ل أ ث ر العظيم الذي يتركه هجر المرأة في الفراش من الأثر على نفس المرأة على يتركه في هجر من نفس و ر ب م ا كان أقفى ع ل ي هجر ا اتهام من ضرب ه الرجل ل ل م ر أ ة في فراشها ومضجعها ي ق وقع ل له و في نفسها كبير جدا ف إ ن ه يهجرها في المضجع وقيل إنه ه يترك و ط أ انه وقيل إ يقول لها كلاما غليظا ولكن هل يضربها أ و لا يضربها إ ذ ا نشزت فعلا و ل أ و ل م ر ة اختلف الترجيح بين أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ف ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله رجح أنه إ ذ انه ت المرأة ولأول مرة أ ن لا يضربها بل يعظها و ي ف ج ر ه ا في المضجع ورجح ا ل إ م ا م النووي رحمه الله انه ل ل ه أ يجوز له أ ن يضربها على النحو الذي سنذكره ولو كان النشوز ل أ و ل م ر ة قال لظاهر قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ف إ ن شذن بالفعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ق ا ل و بناء على ذلك ا ل أ و ل ى أ ن تحمل ا ل آ ي ة على ظاهرها أ م ا ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى فقد رجح القول الثاني للشافعي وهو أ ن النشوز لا يكون إ ل ا عند الضرب والخوف هنا واللاتي تخافون نشوزهن بمعنى العلم أ ي اللاتي تعلمون نشوزهن أي إذا وقع النشوز منهن فعظوهن ل ا واهجروهن في المضاجع واضربوهن ولم النشوذ وقوع يقل الشارع النشوذ يجوز تكرر النشوز منهن فبمجرد وقوع النشوز فعلا يضربه للرجل أن يضرب و أ م ا إ ذ ا تكرر النشوز منها فقد اتفق ا ل أ ص ح ا ب على أ ن ه يجوز له أ ن يضربها إ ذ ا نحن عندنا ا ل آ ن ثلاث حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ظهور أ م ا ر ا ت النشوز دون وقوعه وفي هذه ا ل ح ا ل ة يكتفي بالوعظ ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يقع النشوز فعلا و ل أ و ل م ر ة فيعظ ويهجر بالاتفاق ولكن هل يضرب أ و لا يضرب اختلف الترجيح فالرافعي رجح قول الشافعي بعدم الضرب والامام النووي رجح جواز الضرب وقال إ ن ه ا ل أ ظ ه ر من قولي الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا النووي والحالة النشوذ وعند يعظوا به المنهاج منها مما استدرك به الإمام على الإمام الرافع الثالثة أن يتكرر منها وعند ذلك على أن في ويهجر ويجوز له أ ن يضرب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للضرب نحن نسمع في هذه ا ل أ ي ا م وفي مجالات ك ث ي ر ة من قبل المشككين في ا ل إ س ل ا م بل من قبل كثير من المسلمين الذين أ ص ب ح و ا إ م ع ا ت ب ك ل ناعق وناهق في الغرب يقولون ولا يعرفون ماذا يقولون يسمعون ا ل ك ل م ة فيرددونها كالببغاوات دون نقاش لها او دون م ع ر ف ة بحقيقتها يقولون إ ن ا ل إ س ل ا م يجيز ضرب ا ل م ر أ ة يمسكون بهذه ا ل ك ل م ة ويتصدقون بها ومنهم من يهاجم د ا الإسلام ف ع عن ن م و م من ي ه ا ل إ س ل ا م ويصير ا ل أ م ر في ه ر ج ومرج والمدافع مخطئ ل أ ن ه يدافع الز... في ظنه أ ن ا ل إ س ل ا م صار متهما ويكون دفاعه دفاع العاجل والمهاجم آ ث م وعاصي ورقم ا ت ر ل د ر ج ة الكفر وحال من يشوه ه ا حال ج م من أُو ي ذ ه ا ل ك ل م ا ت ف ح ا ل الذي ي أ خ ذ ج ز ئ ي ة من جزئيات ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة يقول الإسلام أجاز قطع يد الإنسان ليش يد, يد الإنسان لماذا أجاز الإسلام قطع قطع يقول ولكن الإسلام الإنسان الإسلام الإنسان أجاز أجاز ما لماذا ج يقول يغيق قطع الإسلام الإنسان للماذا الإسلام يا أجاز يد يقول ان الاسلام يجيز قتل الرجل قتل الانسان لماذا يجيز الاسلام قتل الانسان الاسلام يأتي الى رجل يمشي في الشارع ويجيز يجيز قتله اذا اخترف تواجه اذا كان قاتلاً. اذا كان قاتلاً يقتله. واذا كان يقتع يده. واذا يجيز يأتي قتل قتله القتل يقيم قاتلا الانسان كان رجل في ويجيز يده وهذه الحد كان كان كان الاحكام لا يعتدي بها ا ل إ س ل ا م على البشر و إ ن م ا جاء بها ا ل إ س ل ا م من أ ج ل تقويم ح ي ا ة البشر وفي كل ا ل أ ن ظ م ة في العالم نحن ن ما رضي ي د ندافع أن عن إسلامنا ر الناس أ و لم يرضوا هذه أ ح ك ا م الحق التي لا تقوم ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ولا يستقيم المجتمع إ ل ا بها في في في في القوانين كل كل كل كل المجتمعات في كل الأنظمة الأعراق ا ل إ ن س ا ن المجرم يعاقب في كل عرف من ا ل أ ع ر ا ف ونحن نجد ا ل آ ن في كثير من الدول في العالم تقتل ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه يهرب الحشيش ما سمعنا واحدا في العالم قال إ ن هذه الاحكام ظ ا ل م ة و ط ا غ ي ة ونعقد المؤتمرات من أ ج ل محاربتها أ و من أ ج ل ت ش ي ر بها أ و من أ ج ل تشويهها بل نقول ب م ل ي أ ف و ا ه ن ا إ ن ا ل د و ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة ت ت ق ل ونقول مهربة حشيش و يا ليت كل الدول في العالم تعمل مثل هذا العمل حتى تستاصل شافه هذا العمل ا ل إ ج ر ا م ي الخطير نسمع أن بعض الناس في الصين سمعنا سمعنا سمعنا سرقوا مؤسسة فقتلوهم ما أيديهم قتلوهم أي العالم ولا سمعنا مؤتمرا عقد في العالم بعض قطعوا عقد لا ولا ولا في في في أي اناس يدافعون عن حقوق ا ل إ ن س ا ن قالوا ان هذه ا ل أ ح ك ا م التي طبقت على بعض الناس ب أ ن ق ت ل و ا إ ن ه ا ج ا ئ ر ة وجدنا كل العالم يذيع هذا ا ل ن ب ا ولا يستنشره أ ح د لماذا ل أ ن ه و س ي ل ة من وسائل التقويم و ا ل أ م م تختلف في وسائل تقويمها لكل أ م ة منهج ولا تعترض أ م ة على أ م ة في منهجها ما وجدنا أ ح د ا في العالم قال إ ن هذا السارق قتلوه ظلما وعدوانا قالوا يستحقق س ر ق سرقة ك ب ي ر ة نحن المسلمين ما قلنا مثل هذا أ و ج ب الله تعالى على السارق إ ذ ا سرق بشروط م ع ي ن ة أ و ج ب أ ن يقام عليه الحد وهو أ ن تقطع يده ما قتلنا ولكن مع ذلك نجد المؤتمرات ونجد الناعقين ونجد الناهقين ونجد الثائرين ونجد جمعيات حقوق ا ل إ ن س ا ن ونجد ونجد أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة في العالم تتكلم ع ل ى ا ل ق س و ة في تطبيق ا ل ع د و د في ا ل إ س ل ا م شيء عجيب تناقض رهيب ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يفهم منه إ ل ا الحقد ا ل ت ف ي ن على دين الله تعالى ما نفهم منه إلا على الإسلام إلا الحقدة لا فقط على غيره ومن هذا القبيل أ ن ا م اريد أ أ ن أ ت ك ل م ع ل ى الحدود, الحدود وانما ف ي موضوع ل ح د د و و إ أ ذ ك ر و استطرادا من هذا القبيل م س أ ل ة ضرب ا ل م ر أ ة ن ج د الناس في كثير من ا ل أ م ا ك ن في كثير من المجتمعات في كثير من المؤتمرات يثيرون م س أ ل ة خ ط ي ر ة يفتشرون بها النساء في هذا العصر يقولون إ ن ا ل إ س ل ا م أ ج ا ز ضرب ا ل م ر أ ة عظيم عظيم جدا الآن إذا ولد أخطأ يضربه أ ب و ه أ م لا يضربه أبوه يضربه, أم لا؟ يضربه قطعا في كل عرف من ا ل أ ع ر ا ف في ا ل أ ر ض في كل مجتمع من المجتمعات في أ ع ظ م المجتمعات رقيا ماديا وفي أ ح ط المجتمعات تخلفا ا ل إ ن س ا ن يضرب ولده اذا اخطا وما وجدنا إ ن س ا ن ا في ا ل أ ر ض أ و نظاما في ا ل أ ر ض أ و ق ا ن و في ا ل أ ر ض يقول له إ ن ك اخطات إ ذ ا كان ضرب ا ل أ ب ضربا معقولا إ ذ ا كان ضرب الاب م تأبيب ل العالم م ت ع ا في ض ر أ ب ولده و ولا يعترض عليه لماذا يضربه هل يضرب ولده ثارا وانتقاما وعقدا أ م يضرب ولده من أ ج ل م ص ل ح ة الولد بكل ا ل أ ع ر ا ق وبكل العقول يضرب ولده من أ ج ل م ص ل ح ة الولد ولا أ ح د في الدنيا يعترض على هذا في أ ك ث ر بلاد العالم المدرس يضرب الولد إ ذ ا كان صغيرا ويضربه ضربا غير مبرح غير مؤذن في مكان لا يعود على الولد بالضرر يضربه لتعليمه وما وجدنا واحدا في ا ل أ ر ض ما وجدنا مؤتمر عقد في العالم لكي يتكلم على ا ل و ح ش ي ة في تعليم الطلاب ما وجدنا أ ح د ا قال هذا بل نجد كل العالم يتكلم على ا ل و س ي ل ة المثلى يقولون يا هل ترى هل الضرب و س ي ل ة من أ ج ل ت أ د ي ب الطالب أ م ليس و س ي ل ة يختلفون في هذا ولكن ما وجدنا في أ ي مكان في العالم عقد مؤتمر ليقول إ ن الضرب و س ي ل ة و ح ش ي ة ل ت أ د ي ب الطالب أ ب د ا في السجون في كل بلاد العالم في كل ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة يضرب السجين المجرم يضرب ولاسيما في ح ا ل ة أ خ ذ اقرار إ ن س ا ن ما أ ق ر ارتكب ج ر ي م ة وما أ ق ر وخيوط ا ل ج ر ي م ة ما زالت خ ا ف ي ة وهو متهم يضرب في كل بلاد العالم وربما يموت تحت الضرب وما وجدنا في بلد من بلاد العالم تعقد مؤتمرات ا التكلم على الوحشيه في معامله ا المجرمين بل كل العالم يقر ان المجرم يجوز ضربه من اجل ان تخذ منه اقرارات ولا اعتراض على هذا ما يوجد اجرام ولا توجد وحشيه ولا يوجد تخلف ولا يوجد قسوه الا اذا ضرب الرجل امراته من أ ج ل تقويمها إ ذ ا ضرب الرجل الغربي زوجته وقتلها هذا مسموح به لا احد يتكلم عليه ولكن إ ذ ا قيل يجوز للمسلم أ ن يضرب زوجته يصير هذا من قبيل ا ل إ ج ر ا م من قبيل التخلف ومن قبيل الوحشيه ة والآن مؤتمر في النمتة سيُعقد في مؤتمر ر الشهر الأسرة هذا العنف ليتكلم على العنف يتكلم على العنف في العنف في العنف في ان ل ع ف ف يقتل الأسرة ومدار العنف الرجل التسلام العنف الأسرة الأسرة الرجل ابنه、للتأذيب. هذا ليس عنفا في الأسرة كله لزوجته للتأذيب ليس أن أن ضرب يضرب هو يwolعن عنف في في في في ي الرجل زوجته في الغرب هذا ليس عنفا في ا ل ا س ر ة كقانون هو أ ن يجيز الاسلام للرجل أ ن يضرب زوجته أشياء عجيبة و و ا ل إ س ل ا م لم يعد له س ل ط ة تدافع عنه في العالم وبناء ذلك من كل حد وفوض ينهش الاسلام إ س ل م ينهش ا ل إ صحيح أباح للرجل ضرب الزوجة. لكن كيف أباحر إسلام للرجل ضرب الزوجة؟ نحن كيف في كل مجتمع من المجتمعات أن يكون في قيادة ينطلق يكون هناك قيادة أنه أن أن ضرب ضرب بد بد الزوجة إسلام الزوجة المجتمعات لا لا الناس لا سراث ولا سراث جهال وامساد لا للرجل لكن للرجل نعلم كل لهم إلى مجتمع فوضة هناك من ا ل د و ل ة ب ح ا ج ة الى ق ي ا د ة والجيش ب ح ا ج ة الى ق ي ا د ة و ا ل م د ر س ة ب ح ا ج ة الى ق ي ا د ة و ا ل ج ا م ع ة ب ح ا ج ة الى ق ي ا د ة والمكتب الصغير بحاجه الى قياده ة قيادة لابد أن يفسد ومن جملة ما يحتاج إلى القيادة الأسرة الأسرة القيادة اذا مناسب لا ان ما يحتاج الى لم الى القيادة, القيادة في الأسرة إما أن تسلم للرجل ومن اما تكن تحتاج تسلم يفسد بد واما ولا للمرأة ر يجوز يشتمع ؤ ع ل اثر واحد ازدواج ا ل ق ي ا د ة ي د ي ل ى فسادها في كل مكان من الاماكن في العالم لو كان فيه ما الهه الا الله لا فسادها ل ز د و ا ج ا ل ق ي ا د ة في كل مكان ان شاء الله في أ ص غ ر سريه من س ر ا ي ة الجيش الى اكبر دواء من ا ل ا ل و ي ة ا ز و ا ج القياده يؤدي الى تدمير الجيش تدمير الامه ازدواج ا ل ق ي ا د ة في الحكم يؤدي الى تدمير الامه ازدواج ل ا ل ق ي ا د ة في ا ل م د ر س ة يؤدي الى تدمير ا ل ا م ة استواج لابد د تدميرها ة الأسرة في لا إلى وجه أ ن تكون هناك ق ي ا د ة هذه ا ل ق ي ا د ة إ م ا أ ن تكون بيد الرجل و إ م ا أ ن تكون بيد المراه أ ة ل ل القيادة في الأسرة للرجل ولكن أولا إ س ا م أعطى حق في ل الإسلام الوحيد الذي القيادة للأسرة للرجل أبداً. معظم المجتمعات في العالم حق القيادة في الأسرة للرجل والإسلام أبدا القيادة معظم هو حق حق حق في في أعطى أعطى للأسرة للرجل و ن ن ح سواء ا رضي ل ع ا هذا ل لم م أو هو يرضى د ي ن ن ا و هل ذ ا ا ذ ي نعتقد ن أ هذا الحق ا ل و ي نبقر ن به ف أ م الذي أريد أن أ ق و إن الإسلام أعطى ه ا الحق للرجل ت أ س اراده بالمجتمعات ا ل غ هكذا ا أ ر ا ل ل ت ع الله ى و ك ن ل الذي الله هذا أراده مخالف لما فطر عليه الناس قديما وحديثا, أبداً في معظم المجتمعات الإنسانية قديماً وحديثاً وإلى ق ي ا م ا ل ق ي ا د ة في ا ل ا س ر ة للرجل لكن لماذا أ ع ط ى ا ل إ س ل ا م ا ل ق ي ا د ة للرجل أ و قولوا لماذا كانت معظم المجتمعات ا ل إ ن س ا ن ي ة تعطي ا ل ق ي ا د ة للرجل إ ع ط ا ء ا ل ق ي ا د ة للرجل أ و ل ا ل ط ب ي ع ة المراه أ ة ا غير ق ا د ر ة على تحمل ا ل أ ع ب ا ء التي يتحملها الرجل هذا شيء بديهي ط ب ي ع ة خ ل ق ة ا ل م ر أ ة و تكوينها غير ق ا د ر ة على أ ن تتحمل ا ل أ ع ب ا ء التي يستطيع الرجل أ ن يتحملها هل توجد ا م ر أ ة ترفع ا ل أ ث ق ا ل في العالم وعلى افتراض وجوده يكون شاذا ونادرا ليس من ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة ولا من سجيتها أ ن ه ا ترفع ا ل أ ث ق ا ل هذا من ط ب ي ع ة الرجل ومن تقوينه ويجد نفسه أنه يجب علي ه أ ن يرفع ا ل أ ث ق ا ل ولكن ا ل م ر أ ة تجد أ ن ه من الخير ا لا ل ي ق ض ه ا حتى لو كانت ق ا د ر ة وهي ليست ق ا د ر ة ما هو من طبيعتها أ ن ه ا ترفع ا ل أ ث ق ا ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ا ق ة من ط ب ي ع ة الرجل أ ن ه يقوم بها ولكن ليس من ط ب ي ع ة المراه أ ن ه ا تقوم بها هناك فرق فطري خلقي لا سبيل لخلق الله لو اجتمع كل من في ا ل أ ر ض على أ ن يجعل ا ل م ر أ ة رجلا والرجل ا م ر أ ة لا سبيل إ ل ى هذا هذه ستبقى ا م ر أ ة وهذا سيبقى رجل هذا سيبقى ضمن ط ا ق ا ت ي و إ م ك ا ن ي ا ت ي وتلك سوف تبقى ضمن طاقاتها و إ م ك ا ن ي ا ت ه ا لا تبديل لخلق الله هكذا خلق الله الكون وفطر الناس عليه طاقات ا ل م ر أ ة غير طاقات الرجل في التحمل ثانيا عدم ق د ر ة ا ل م ر أ ة على م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر م ر ا ه غير ق ا د ر ة على م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر ك م ح ا ك م ة الرجل ولذلك نجد أن كل البلاد في العالم نجد أن قديما في وحديثا الذين ي ت ش د ق و ن ب ح ر ي ة ا ل م ر أ ة ويريدون بذلك اهدار ك ر ا م ة ا ل م ر أ ة واستنزاف طاقات ا ل م ر أ ة وابتزاز ا ل م ر أ ة وجعلها و س ي ل ة من وسائل الاطراء ا وسائل ء وسيلة ل من اهدروا كرامته ا وحطموها بس بحرية فيلسويت لهم على ما قالوا تحرير المرأة الذين قالوا ونادوا بحرية المرأة ما جعلوا المرأة وزيرة دفاع في العالم؟ فيلان لا نمشي ما ما ما ونادوا تحرير وزيرة في وزير دفاع الدفاع امرأة ولا في الدنمارك و ز ي ر ل دفاع ا م ر أ ة ولا في روسيا و ز ي ر ا ل دفاع ا م ر أ ة ولا شفنا ميزه سوفيتي الاعلى حكموا م ر ا ه ولا شفنا أ م ر ي ك ا حكمتها ا م ر أ ة ولا شفنا الصين حكمتها و ز ي ر ا ل د ف ا ع ا م ر أ ة ولا ر أ ي ن ا دول أ و ر و ب ا و ز ي ر ا ل د ف ا ع ا م ر أ ة ما وجدنا وعلى افتراض وجوده يكعد يقع تحديا يعمل تحديا هذا شاذ ونادر وإذا وقع فلم يتمر طبيعة غير وقع قد ونادر قادرة هذا شاذ وإذا المرأة فلم على التحكم ل ا م في أ ولكن ر ومحاكمتها تستطيعوا ما هذا وأنا ا الدفاع يعني أنها خصوص وزيرة الدفاع أقصد قول بخصوص من يعني وزير وزيرة و ل الحكم في العالم ب أ س ر ه غالبه ب أ ي د ي الرجال ا ل ت ق ا ح والتصارع و غ ي ر ه ب أ ي د ي الرجال وليس ب أ ي د ي النساء عندهن عند من والإمكانية نحن القدرة يوجد هذا ما لا يوجد عند الرجال نحن لا ننكر هذا يوجد بعض النساء عندهن من ا ل ش خ ص ي ة و ا ل ق د ر ة و م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر أ ك ث ر من الرجال لكن هذا شاذ ونادر هذا ليس من ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة ولا من ط ب ي ع ة الرجل قد يوجد طفره يوجد ك ذ و ذ يوجد أ ش ي ا ء خ ا ص ة في ب ع ض النساء نعم لكن النساء يمكن أن عليها تعطى حكما عاما المواسطات أمور حكما ليس كل لا ولا يقاس خاصة بهذه هذه أ غ ب ي ا ً ا ل م ر أ ة غير ق ا د ر ة بشكل عام على ا م ع م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر كما يحاكمها الرجل لماذا طبيعي بالعقل في تحيظ أيام، أيام، مريضة المريض يستحيل دين، يكن على المعافى؟ المرأة، المرأة ثلاثة في ثلاثة قادر على محاكمة الأمور كمحاكمة المعافى؟ يستحيل هذا، محتاج هناك كل وهل لو مرض، لم شهر نصف نصف دين العقل نعلم أنها نقول ولكن معتزلة ما ولكن هذا حق العقل يقضي ب أ ن المريض ة لا يحاكم ا ل أ م و ر كما يحاكمها السليم و ا ل م ر أ ة في نصف حياتها في ح ا ل ة مرض وهذا الذي ع ن ا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ناقصات عقل ودين وبيّن الدروز ولكن دينها مش مثل المرأة مالها دين قال لا دينها كدين حياتها تصلي نقصان نصف قال قال أما المرأة مالها لا الرجل مثل مش ما هذا نقصان دينها أ ي أ ن ه ا ما تتجين وتتعبد كتعبد الرجل ن ص ف ح ي ا ت ه ا ما تصلي ولا, ولا تقرا القران آ ن من ويرذلك ل أ م و ر طيب ث ا ي في ا المرأة حالة ا ل وغير ح الحمل ن قد ت ت ك ل خلقها معد مش معد عندها على الضبط ل قدرة عندها ما عاد و ت ك ي ر من ا عاد ع د ه الامور قدرة حتى ع ى ل ط ع ا ا ل ش ا النساء يبقى هنا أزواجها هنا بعض النساء حالتها ب بعض يبقى بعض حالة تصير يرثى لها من أ و ل ساعات الحمل إ ل ى س ا ع ة ا ل و ل ا د ة هل هذه ا ل م ر أ ة ق ا د ر ة على م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر كالرجل الذي لا يوجد عنده شيء يقض مضجعه ولا يوجد عنده شيء يعكر صفه العقل يقطع ل أ ن ه م ا لا يستويان, يستويان. البلى في ح ا ل ة الحمل يتغير كل خلقها وتكوين شك لا يتغير جسم ا في الكثير من ما ن س ن ينتفخ ما تستطيع تمشي مشي طبيعي إذا مشكله المراه و ت ق ل ل ي يسقط إنسانا الولد لو د أن ع الحامل في يسقط ظهرها ا و لو ل د أ ن الولد و ر ب ا ماتت وراء ا و ل ليس د ا ل ل و د ف ق ط مشكلة م ل ا ر أ ة ا ا ل ح م ل أخطر م ش ك ل ة ا س ق ط الولد في نومها يجب عليها ان تنام بقانون وفي يقظتها يقظتها بقانون ط ي ل ة الليل ولدت تحرك ب ب ط ن ه كلما تحرك ت ل ت ي ق ظ هل تستوي هذه ا ل م ر أ ة مع الرجل الذي ينامه ا ل أ عينيه مستحيل العقل البشري البشر. اي عقل في ا ل أ ر ض يقطع ب أ ن ه م ا لا يستويان ولذلك ميز الرجل عن المراه أ ة ه ك ذ خلق ل ل ا ا ل ك و ن إ ذ ا أرادوا أن الرجل كالمرأة الرجل يجعلوا ي ل ف خلق الله ر ا وامرأة يستويان في ا م الكون ي ع م ا ما يعمله عند الآخر ل ذ ل ي ض ع س يناسبه ا قانونا أما الله إنسانا ن وقد ضعيفا خلق وانسانا قويا فلا يجوز للضعيف ان يقول انا اريد ان اخذ مثل القوي هذا يحمل ثلاثمئه كيلو يد واحده على كتفه وانت ما تستطيع ان تعمل عشره كيلو ص ب ا ن م ا يستويان ي ك فسقط ي ت يستويان و ما ي يستويان؟ ما يستويان؟ في هذه الدنيا ا ما انسان ن كل له هذه ط ة في ا ا ق طاقات ت كطرية في كثبية الطاقات ا ل ك س ب ي ة قد يستوي فيها الناس إ ذ ا اكتسبوها أ م ا هذه لا سبيل إلى كثبها نهائيا ا ل م ر أ ة ا م ر أ ة والرجل رجل من أ ج ل هذا كان الرجل اقدر ل ل ر ج أ على م ح ا ك م ة ا ل أ م و ر من المراه بما للمراه أ ة من ل ا امرأة أنا ما العمير ت تقول وأنتزوج بنت قد أولد ما في مانع أبقى ب في تمرين وسوف ذ الذي ذكرنا ا لكن نحن من ا ع ط ي أ ح ك ا م ب ا ل د و في ا ل ح ي ا ة نحن لا نضع و ن نحطه لواحد أو واحد لا. نحن نضع القانون للشيء الذي يغلب على المجتمعات ا ل إ ن س ا ن ي ة بخريستها وبطبيعتها وتكوينها المجتمعات تزوج كل المراه او أ و ل ما تفكر به في حياتها أ ن تتزوج تريد و ل د تريد أ ن تشبع غرائزها وعواطفها ف إ ذ ا ولدت نسيت كل شيء و ص ر ف ت كل همتها إ ل ى ولدها هذا س ي ي ي ن س س ه هذا ا و ف ي أ خ ذ من عقلها وتفكيرها أ ك ث ر مما أ خ ذ ه الحمل و أ ك ث ر مما أ خ ذ ه الوحم و أ ك ث ر مما أ خ ذ ت ه الولاده ة ولذلك قال ل ل ا تعالى سهدين من فان ج ا لم يكونا رجلين فرجل و م ر أ ت ا ن م م ن ت ر ض و ن من ا ل ش ه د ا أن ت ض ل ا ه ممن ا ا فتذكر ح د ه ا الأخرى المرأة ليست أقل أ ش من الرجل ا ل في تلقون ك ي ر و ا ع ل ل ك ع ن د ه ا ما يفرض ع ل ي ه ا أن تنسى ن ع د ه ا م ان يفرض عليها أ تظل احداهما فتذكر احداهما ا ل أ خ ر ى وقد لا ت ن س ى وقد تحفظ أ ك ث ر من الرجل لكن ليس هذا ش أ ن ا ل م ر أ ة و إ ن م ا هو شيء نادر والنادر لا يعطى أ ح ك ا م ا تسن له يحكم بها على الاعم ا ل أ غ ل ب و إ ن م ا الاعم ا ل أ غ ل ب هو الذي يحكم في قانون الحياه ة من أجل ذ ا الإسلام القيادة في التسرة للرجل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا أموالهم جعل للرجل على بعضهم على بعض فضل من في وما دامت ا ل ق ي ا د ة للرجل لابد له من معالجه أ ح و ا ل ا ل أ س ر ة ف إ ذ ا نشجت المراه أ ة و ع ا وهجرها فان لم تستجب الان ل آ المراه أ ة متمرده ع ة المرأة المرأة الناسزة وهي هي ا ل ج م أيما ة وبناء على ا القاضي إلى ويقضي القاضي ب ت ع ذ ي ر ه ا وسجنها أ م أ ن زوجها يشعرها ب و ا س ط ة الضرب لا كما يتصور الناس قال الفقهاء يضربها ضربا غير مبرح ويتحاشى المواطن المؤذيه مثل الوجه و ا ل ص د ر و ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ة في جسدها يتحاشاها ويضربها ضربا غير مبرح بنحو سواك و م او شابه ذلك أ ضربا خفيفا وليس الضرب من أ ج ل الايذاء و إ ن م ا الضرب من أ ج ل إ ش ع ا ر ه ا ل أ ن ا ل أ م ر وصل إ ل ى طريق م ز د و د ف إ م ا أ ن تستقيم حالها و إ ل ا ف إ ن س ا ك بمعروف أ و تسريح باحساس ا و ق ل الضرب يؤدي إلى نتيجة ولكن إذا علم الزوج أن الضرب و ا إذا كان إذا يطرب يؤدي نتيجة أن و وأن ف يفاعد لا إلى الأمر قال لا الضرب انتهى ما يؤدي نتيجة يطرب قد من عند ذلك يبحث حكما ً من اهلي وحكما ً من آ ه ل ه ان ي ر ا إ ذ ا إ اصلاحا يوفق الله بينهما و إ ل ا ف ي ط ل ق الرجل وتنتهي ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة إ ذ ن الضرب ما شرع لتدمير ا ل أ س ر ة ولا شرع ل ي س ت ب د الرجل ب ا ل م ر أ ة ولكن شرع للحفاظ على ك ر ا م ة المراه أ مرأة أ ة نجزل ن كيف يعمل؟ بين خيارين إما أن أعالج الأمر في قيادتي وإما أن أن إما أعالج الأمر وإما الأمر القضاء أرفع إلى وحكمتي أ و ش ر بزوجتي وربما يقضي القاضي بتجنيه اذا رفع ا ل أ م ر إ ل ى القضاء قاضي يعتقد ما يراه من و س ي ل ة ل ل إ ص ل ا ح لا والله في عقل كل ع ا ط ل أ ن أ ص ل ح ا ل أ م ر بيني وبين زوجتي في الضوابط التي وضعها ا ل إ س ل ا م خير من أ ن أ ر ف ع ا ل أ م ر إ ل ى القضاء و أ ش ه ر ب ا ل م ر أ ة و أ ف ض ح ا ل م ر أ ة بهذه المواصفه شرع الاسلام الضرب ضرب غير مبرح لا يضرب ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ة يضرب ضربا خفيفا من اجل اشعار ا ل م ر أ ة ب ا ل ح ا ل ة التي وصلت إ ل ي ه ا ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة وبشرط أ ن يكون عالما ب أ ن هذا الضرب سوف يجدي ف إ ذ ا علم أ ن الضرب سوف لا يجدي عند ذلك لا يجوز له أ ن يفترق ض ر ب و ي عن زوجته أ و ليطلق زوجته هذا إ ذ ا كان النشوز من المراه أ أ ة نعم م و إذا كان النشوذ, من نعم. وأما إذا كان النشوذ من الرجل من بأن ن م ع ا حقها كخصم و ن ف ق ة أ ل ز م ه القاضي توفيته أ ي ض ا الرجل إ ذ ا امتنع ا ل م ر أ ة ما تستطيع أ ن تعالج ترفع امرها إ ل ى القضاء إ ذ ا خافت من بعدها نشوزا أ و اعراضا فعليها بالصلح و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعدها نشوزا أ و اعراضا فلا جناح عليهما ن ا ص ح بينهما والصلح خير إ ذ ا ماذا تعمل قد ترفع امرها إ ل ى القاضي القاضي يوجب عليه ت و ف ي ة الحق قال ف إ ن أ س ا ء خلقه و واذاها بلا سبب ن ه ا ف إ ن عاد ع ز ب ه والتعزير قد يكون بالضرب وقد يكون بالسجن فكما أ ن ا ل إ س ل ا م أ ج اجاز ز ضرب المرأة أ ضرب الرجل يا ج م ا ع ة ما أ ج ا ز ضرب المراه أ ة فقط ولكن من ل لا ذ ي يضرب يكون بد أن ن ا قضاء ك ع ر فقط يضربه ر ا ل ي الرقيب, لكن الرقيب أساء من يضربه يضرب العريف فيصير ب ب لكن من أن إذا أساء ا ض ت يضرب الضابط الذي له رتبه اعلى من ر ت ب ة هذا ج ن د ي وهكذا كل ر ت ب ة توجد فوقها ر ت ب ة عاقبه اذا أ س ا ء الرجل هل يترك هكذا قال أ ب د ا إ ذ ا أ س ا ء خلقه مع ا ل م ر أ ة أ و ل م ر ة ن ه ى ف إ ن عاد عتره و ا ل ت ع ذ ي ر يكون بالوسائل ا ل م ع ر و ف ة ت ع ز ي ز قد يجده سبعين ج ل د ة والرجل ما يجد ب ر أ ت ه سبعين ج ل د ة ولكن القاضي قد يعزر ب ه ا ب ق و ا ن ي ن ا ل ت ع ذ ي ر ا ل م ع ر و ف ة م ا إذا كان ا ل ن ش و م ن ه فان و اشتد ل ل ا فإن الشقاء بينهما ولم تجد ي ح ك و م ة الحاكم ولا ضرب الرجل بعث حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا وهذان الحكماني وكيلان عن الرجل وعن ا ل م ر أ ة وبناء على ذلك يشترط رضاهما إ ذ ا قلنا انهما وكيلان فيشترط رضاهما و إ ذ ا قلنا انهما موليان من الحاكم فلا يشترط رضاهما و ا ل أ ظ ه ر أ ن ه م ا وكيلان عن الرجل وعن ا ل م ر أ ة نعم فيوكل حكمه بطلاق يقول أخي أنا وكلتك له أنا بأن تستخذ المناسب الإجراء من طلاق أ و عوض خلع اذا بذل حكمها عوضا للخلع وهي توكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق ب و ا س ط ة الخلع والذي يتوصل إ ل ي ه الحكمان يجب أ ن ينفذ عن طريق القضاء وآخر دعوانا وصلى وعلى وطحله رب الحمد سيدنا العالمين على الله أن لله آله محمد وسلم